بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم